شتابا فجار لبيش الدين وما أدراجها في الدين شتاب مرطوم ويويني يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل محكد أتيم إذا تسمى عليه آيات ما سَنُظْهِرُ لَهُمُ الْيَمِينَ ثُمَّ يُقالُ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ كَمَا إِذْنَاكَابَ الْأَبْرَارُ فِي يَوْمِ الْيَمِينِ وَمَا هَٰذَا نَارُ جَهَنَّمَ عَرَفُوا بِوَجُوهِهِ النَّظْرَةَ النَّعِيمِ يَسْقَوُنَ لِرَوْحِهِ النَّخْسُونَ خِتَامُهُمْ وَفِي ذَلِكَ فَنَزَلَ تنافس فَسِرَتَنَافِسُونَ وَمِزَاجُهُ التَّسْمِيمُ عَيْنَهُ يَشْرَدُ إِلَى الْمُعَارَبُونَ إِنَّ الَّذِينَ أَجْعَلُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ يَنظُرُونَ فِيهِ وَإِذَا رَأَوْا النَّارَ